يا يحيى خذ الكتاب بقوه وآتيناه الحكم قضيا وحلالا للذين من منا وذكاه وكاهنة قينيا وَبِرَّهُم بِوَالِدَيْهِ وَلَنْ يَكُنْ جَبَّارَ النَّاسِ عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ مَكَانٍ ظَلِيلٍ تَبَرَّزَتْ مِنْ أَهْلِها مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِم حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْها رُوحَ نَافَةٍ مَثَلَ لَهَا دَشْوَانَ شَوِيَّا قَالَ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ غُلامًا زَكِيًّا قَالَ إِنَّمَا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ ناص ورحمه منا وكان ان رم مقضيا فحملته فانتبذ به مكان من قضيا فاجا المخاض الى ذن مخلتي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت من منشيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سرير وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُثَاقُقُ عَلَيْكِ رُطباً جَنِّيّاً